Thank you. أكبل يا شهر المغفرة والفضيلة يا عشقنا اللي نطرينا من العام يا عتقنا من كل ذنب ورذيلة يا فرحة الصايم عن الزاد الإصاب سخت سخت النفوس سخت سخت رخا سخت سخت سخت سخت سخت سخت سخت من كل ذنب ورديلة يا فرحة الصايم عن الزادي لصام دعوة سخاء لأهل النفوس البخيله ساعة رخاء لجل الفقارة يا كبر حول المهددين السبيله اللي قضه هركوع وسجود وقيام ويا شين من قضه ثلاثين ليله وقف الشهر ولا تهجد ولا قام كبر حظ المهتدين السبيلة اللي قضاه ركوع وسجود وقيام ويشين من قضى ثلاثين ليلة وقف الشهر ولا تهجد ولا